وَهُوَ الذي خَلَقَ السَّموَاتِ وَالْأَرضَ بِحَِّ وَأََومَ يَقولُُكُم فَيَكُون قَهُ الحَّّ وَلَهُ رِمُركُ يَوْمَُ فَقُ فيِي السّور عَالمُ الْ الغَيْبِ وَالشَّهادَ وَهُوَ الحَكمُخَبير.